Bismillahirrahmanirrahim. Harul atal ala al-insan hiyinun minadahari lem yakin şey an madkura. Inna khalqun al-insan min nukfati amshajin nabitanihifaj alna husamih an basi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 ان اخافوا من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا واجزاهم بما صبروا جنتا وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تدليلا و يطافوا عليه بآلة من فضته وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقدير ويسقون فيها كأسا كان مزاجها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 عليهم ثياب سندس خطر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْكُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا لَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أسرهم